الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضر رحمه الله الحمد لله البديع الهادي الى بيان مهيع الرشاد امد ارباب النهى وراسما شمس البيان في صدور العلماء فابصروا معجزه القران وضيحه بساطع البرهان وشاهدوا مطالع الانوار ومحتوت عليه من أسرار فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه ثم صلاة الله ما ترنما حدية وقل عيسى في ارض الحما على نبينا الحبيب الهادي اجل كل ناطق بالضار محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمر إمام العابدين وتطوة الله إمام الزاهدين ثم على بقية وحابه ذو الثقى والتضل والإنابة والمجد والقمصات والبراعة والحزم والنجدات والشجاع ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العذال هذا وإن دورر البيان وغرر البديع المعاني تهدي إلى موارد شريفه ونبذة بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما قص به من عجبي لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم نحو كاللباب وقد دعا بعض من الطلاب لراجز يهدي إلى الظواب فجئته براجز مفيد مهذب منقح سديد ملتاقصا من دورر التلخيص جواهرا بديعه التخليص سلكت ما ابدى من الترتيب وما الوت الجهد في التهذيب سميته بالجوهر المكنون في في الثلاثة الفنون والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا وأن يكون فاتحا للباب لجملة الاخوان والأصحاب المقدمة فصاحة المخراج أن يخلوط من تنافر غرابة خلف زك وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم وبالكلام طيفه بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام وحافظ تأدية المعاني عن خاطئ يعرف بالمعاني وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد تقي وما به وجوه تحسين الكلام تعريف يدعى بالبديع والثالث سلام الفن الاول علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرا قسناد مثند إليه مثند ومتعلقات فعل توردوا قصر وانشاء وفصل وصل أو إيجاز طناب مساوات رأوا الباب الأول أحوال الاسناد الخبري الحكم بالسلبي أو الإيجاب إثنادهم وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علمي فأول فائده والثاني لديمها عند ذوي الاذهان وربما أجري مجر الجاهل مخاطب إن كان غير عامل كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضره فينبغي اقتصار ذي على المفيد خشيه الإكفار فيخبر القالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا تردي فحاسن ومنكر الأخبار حتم له بحاسب الإنكار كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون للنفذ الابتداء ثم الطالب ثم مات الانكار الفلافة والتحسين التوكيد السوكيد لو احتله بقابل كسائل في المنزلة وألحقوا أمارة الإنكار به كعج لنكتة لم تشتبه بقاتم قد لا بل ابتدى ونوني التوكيد واتمن أكدى والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على الثلاثة الألقاب بإن وكان لا من أوباء يمين كما جليس الفاسقين بالأمين فصل في الإسداد العقلي ولي حقيقة مجاز وورد للعقل ما نسب بين اما المبذذ قد فعل او مضاهيه الى صاحبه كفاز من تبثلا اقسامه من حيث الاعتقاد وواقع اربعه تفاد والثاني ان يتنادى للمل اللبسي ليس له يبنى كفه باللبسي أقسامه بعاس النوعين في جزئيه أو بلا تكلف وواجبة قرينة لطوية أو معنوية وإن عادية الباب الثاني في المسند إليه. يحذف للعلم والاقتبار مستمع وصحه الانكار ستر وضيق فرصه اجلال وعكسه ونظم استعمال كحبذا طريقه الصوفي تهدي الى المرتبه العليه واذكره للاصل والاحتيال ضيغة وفتن إضاحي بساض تلذذ تبرك إعظام إهانة تشوق النظام تعبد تعجب تهوي تقرير نو إشهاد نو تسجيل وكونه معرفا بمضمر بحاسب المقام في النحو. والأصل في المقاطب التعين والترك للشمول مستبين وكونه بعالم ليحفظ لا بذهن سامع بشخص أولى تلزد عناية. إجلال او ولا دبركم تلذذ عينا يهجلال نؤهانه كما وكونه بالوصل للتبكي صبرير نوجنات نتوهم قما نود وجه السامع له أو فقد علم سامع غير وباشاره لكشف الحال من قرب موجود او استجهاد أو غايه التمييز والتعظيم والحق والتنبيه والتفخيم وكونه باللام في النحو علم لكن الاستغراق فيه ينقسم الى حقيقي وعرفي وعرفي وفي فرض من الجمع أعم فاقتفي وفي إضافة لحصر واقتصار تشريف أول وثان واحتقار تكافئ سآبة إخفاء وحفن ومجاز استهزاء ونكروا إفرادا أو تكفيرا تنويعا أو تعظيما أو يا جهل نو تجاهل تهويل تهويل نو تلبس نو تقليل لكشف نو تخصيص ذم ثنا توكيد نو تنصيص وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن تهويل أو مجاز أو خصوص وعطفوا عليه. بالبيان بسم به يختص للبيان وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعاقب بناتق تفصيلا لاحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي ثلاث والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي والمهدد وقدموا للأصل أو تشويف لقابر تلذذ تشريفي وحطن اهتمام أو تفاؤل تقصيص نوت عميمي إل صاحب المثنى بحرف السلبي ذاك يقتضي عموم ما السلبي فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر وقارجوا عن نقطة الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهري لنقطة كبعث أو كمال تمييز أو سخرية إجهال أو عكس أو دعوى الظهور والمثل لنقطة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاق والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب ومن خلاف المقتضى طرف مراد بنطق نو سؤل لغير ما أراد لكونه أولابه وأدرى كقصة الحجاج والقبع ترى ولالتفات وهو للانتقال من بعض الاساليب إلى بعض قومن والوجه استجلاب للخطاب ونكتت تخص بعض الباب وطيرة الماضي آت اورد وطاله لنكتة وانشد ومهمه مغبرة ارجاؤه كان لون اوضه سماؤه الباب الثالث المسند يحذاك مسند لما تقدما والتازم قرينة ليعلما وذكره لما مضى أوليورا فعلا أو اسما فيفيد المخبرا وأفردوه لنعدام التقوية وسابب كالزهد رأس التزكية وكونه فعلا فللتقيدي بالوقت مع افاده التجديد وكونه اسما للثبوت والدوام وقيدوا كالفعل رعيا للتمام وتاركوا تقيده لنكتتي كستره او هذه فرصتي وخصصوا بالوصف والاضافه وتاركوا لمقتض خلافة وكونه معلقا بالشرط فلي معاني الشروط الشرط ونكروا اتباعا حطا وفقد عهدنا وتعميما وعركوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم وقاطروا تحقيقا ومبالغة بعرف جنسه كهند بالغة وجملة لسبب أو تقوية كذكر يهدي لطريق التصفية وسمية الجملات والفعلية وشرطها لنكته جليه وأخروا اطاله وقدموا لقصر ما به عليه يحكمون تنبيهن او تفاءل تشوفي كفاز بالحضرات ذو تصوفي الباب الرابع في متعلقات الفعل والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له مع مجتمع والغرض الاشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي وغير قاطر كقاطر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقد المفعول ويحذف المفعول بالتعميم وهجنة فقيلة تفهيمي من بعد إبهام والاختصار كبلغ الملاعب الأذكار وجاء للتقصيص قبل الفعل فهم من تبرك وفصل واحكم لمعلولاته بما ذكر والسر في الترتيب فيها مشتهر الباب الخامس القصر تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي لقلب نو تعين نو إفراد كأنما ترقى للستعداد وادوات القصر إلا إن كما أعطفوا وتقديم كما تقدم. الباب السادس في الإنشاء ما لم يكن محتاملا للصدق والكذب لنشاككم بالحق والطالب استدعاء ما لم يحصل أقسامه كثيرة ستنجلي أمر ونهي ودعاء ونداء تمنين استفهام نعطيت الهدى واستعملوا كليس لو هل حرف تحضيض وللتفهام هل أيومة أيان أين من وما وكيف أن كم وهمز عولما والهمز للتصديق والتصور وبالذي يليه معناه حري وهل لتصديق بعكس ما غبر ولفظ للتفهام ربما عبر لأمر نسب طائن تقرير تعجب تهك من تحقيري تنبيه نسب عادين أو ترهيبي إنكاري بي توبيحين يجي امر ونهي واندى في غير معنى بول أمر قوصدا وطيغة تأتي لفألنا وحرص وحمل وآدم الباب السابع الفصل والوصل الفصل ترفعه في جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت فصل لدى التوكيد والإمدال لنك. وقله ونيه السؤال وعدم التشريك في حكم جرى او اختلاف طالبا وخبرا وفقد جامع ومع ايهام عقف سوى المقصود في الكلام وقله التشريك في الاعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق ما على استصال في عقل نو في وهم والوصل مع تناس في فسمن وفي فعل وفقد مال عن قرص فيه الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. تاديه المعنى بلفظ قدره هي المساوات كسر بذكره وبي اقل منه ايجاز علم وهو الى قصر وحذف قسم كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فسرودا وعكسه يعراك بالاطناب رعاك الله قرع الباب يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس وجاء بالإيظال والسليل تكرير اعتراض أو تكميل يدعى بالاحتراض والتكميم وقفوذ التخصيص ذا التعميم وغطمة الإخلال والتقويل والحشو مردود بلا تفصيل ألف علم البيان فن البيان علم ما به يعرف تأدية المعنى بطرق مختلف بوحها واحصره في ثلاثة تشبيه ومجاز وكناية فيه. فصل في الدلالة الوضعية والقصد بالدلاله الوضعيه على الأصح الفهم للحيفية أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام نم السابقه فهي الحقيقة ليس في البيان بحث لها وعكسها العقليتان الباب الأول التشبيه تشبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك اركانه أرباعة وجه اداه وطارفاه فاتبع سبل النجاح فطل وحسيان منه الطارفان أيضا وعقليان أو مختلفان والوجه ما يشتركان فيه وداخلا وخارجا تلفيه وخارج وصف حقيقي جلا بحس او ونسب ونسبي وواحدا يكون او مؤلفا او متعددا وكل عورفا بحس او وتشبيه النوم في الضد للتلميح والتهكم فصل في اداه التشبيه وغايته واقسامه أذاته كاف كأن مثله وكل ما ضاها ثم الأصل إله ما كالكاف ما شبيها به بعكس ما سواه فعلا وانتبه به التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو صال تزين أو تشويه اهتمام تنويه لاستطراف نو ايهام رجحانه في الوجه بالمقلوب كالليت مثل الفاسق المصحوب وباعتبار طارفيه ينقه ارباعه تركيبا افرادا علم وباعتبار عدد ملكوف نو مفروق نو تسويه جمع راو وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أوخذا وباعتبار الوجه أيضا مجمل قفي أو جلي ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب فيك نهيتي وباعتمار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجده ومنه مقبول بغاية تفي وعكسه المردود ذو التعسفي وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما غرف الباب الثاني في الحقيقة والمجان حقيقة مستعمل فيما وضع له بعوف بالخطاب فتبع ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء ركبا فالمبتدا كلمة غبارة الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع كخلع على الكون كي تراه وغض ضطر فالقلب عن ثواه كلاهما شرعي نوع عرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي او لغوي والبجاز مرسل أو استعارة فأما الأول فما سوى تشابه علاقة جزء وكل أو محل آلة ظرف مظروف مسبب سبب وصف لماض أو مآل مرتقب فصل في الاستعارة والاستعارة مجاز علقته تشابه كاسد شجاعته وهي مجاز لغة على الاصح ومنعت في عالم لم تضح نوم عدود نوم مؤلفا منه قرينة لها قد خلفا ومع تناف طرفيها تنسمي إلى العناد للوفاق فاعلمي ثم العناديات تلميحية تلفا كما تلفا تهكومية وباعتبار جامع قريبه كطامر يقراء أو غريبة وباعتبار جامع وطارفين عقلا وحسا ستة بغير مين وال لقبء جنسا فقل أطلية وتابعية لدى الوصفيه والفعل والحرف كحال الصوفي ينطيق أنه المنيب الموفي واطلقت وهي التي لم تقترم بوقف نو تفريغ أمر فاستبن وجددت بلائق بالفصل ورش حسب لا إقن بالأصل نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من قلى فأرض الحس أبلاهها الترشيح لابتنائه على سناس الشبه وانتفائه فصل في التحقيقية والعقلية وذات معنى ثابت بحس نوع عقل فتحقيقيه كذا راوك كأشرقت بصائر الصوفيه بنور شمس الحضره القدسيه فصل في المكنية وحيث تشبيه بنفس أضمرا ومات ومشبه لم يذكرا ودل لازم لما شباه به فذلك التشبيه عند المنتبه يعراف بالتعار في كناية وذكر لازم بتخيليتي كأنشبت منية أغفارها وحيث تشبيه أشرقت حضراتنا أنوارها فصل في تحسين الكناية محسن استعارة تدريه برعي وجه الحسن للتشبيه والبعد عن رائحة التشبيه في لفظ وليس الوجه ألغادا قفي فصل في تركيب المجال مركب المجاز ما تحصل في نسبة او مثل تمثيل جلا وان اتت شعاره مركب فما فلن يدعى ولا ينكب فصل في تغيير الاعراب ومنه ما إعرابه تغيرا بحذف لفظ أو زيادة تراث. الباب الثالث في كناية لفظ به لازيم معناه قصد مع جواز قصده معه يرد الى اختصار الوقف بالموصوف كالخير في العزلات يد الصوف ونفس موصوف ووقف والغرب ايضاح اختصار نوصون عرب او انتفاء اللفظ للتهجان ونحوه كاللمس والاتيان فصل في مراتب الكناية ثم المجاز والكنا ابلاغ من تصريح أو حقيقه كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه نيضا باستفاق لو طلب البدن الثالث البديع علم به وجوه تحسين الكلام شراك بعد رعي سابق المرام ثم وجوه حسنه ضربان بحاسم الألفاظ والمعاني الضرب الأول المانوي وعد من القابه المطابقه تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع نوم قابلة تدعى بإيغام لما أريد معناه البعيد منهما ورشحت بما يلائم القريب وجددت بفقده فكن منيب جمع وتفريق وتقسيم ومع كليه ماء واحد جمع يقع واللف والنشر والاستخدام ايضا وتجريد له اقسام ثم المبالوات وص يدعى بلوغه قدرا يرى ممتانعا أو نائيا وهو على أنحاء تبليغ نغراق غلو جائي مقبول نوم ردود للتفريع وحسن تعليل له تنويع وقد أتوا في المذهب الكلام بحوجج كمهيع الكلام وأكدوا مدحا بشبه الذنب من الكلاط والادماج من ذا العلم وجاء الاستباع والتوجيهما الوجهين عند العلماء ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتما وتوق معلوم مساق ما جاهل لنكته تجاهل عنهم نقل والقول بالمجيب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان ولإضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء الضرب الثاني اللفظي منه الجنات وهو ذو ثماني مع اتحاد الحرف والنظام وموتماثلا تماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف لن يعرف الواحد إلا واحدا فخرج عن الكون تكون مشاهدا ومنه ذو التركيب ذو تشابه ومفروق بلا تشابه وإن بهيئه الحروف اختالفا فهو الذي يدعونه المحرفا وناقص مع اختلاف في العدد وشرط قل في النوع واحد فقط ومع تقارب مضارعا ألف ومع تباعد بلا حق نوطف وجناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وقاتما ومع توال الطارفين عورفا مزاوجا كل جناس عورفا تناسب اللفظين في الشطاق بهه فذاك ذو السحاق ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر بالعبارة ومنه رد عاجز لفظي على قدر ففي نسر بفقرة جلات تانفا والنظم لول أولا اخير مصراع فما قبل تلا مكررا مجانسا وما التحق يأتيك تخشى الناس والله أحق فصل بالسجع والتجع في فواصل في النسر مشبيهة طافية في الشعر جنوبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية وما سواه المتوازي الدري كزرور مرفوعة في الذكر أبلاب ذاك مستو فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثرا والعكس إن يكثر فليس يح. ومطلقا اعجازها تسكن وجعل سجع كل غير ما في الاخر التشطير عند العلماء فصل في الموازنه ثم الموازنات وهو التسوية لفاصل في الوزن لا في القافيه وهي المماثلات حيث يتفق في الوزن لفه فقرتيها فاستفق والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم السرقات وأخذ شاعر كلاما سابقه هو الذي يدعونه بالسارقة وكل ما قرر في الألباب أو فليس من ذا الباب والسارقات عندهم قسمان قفية جلية فتفان تضمن المعنى جميعا مسجلا أرزاؤهم في حال ما قد موقلا بحاله وألحق المرادفا به ويدعى ما أتى مطالفا لنظمه إغارة وحومدا حيث من السابق كان أجوذا وأخذه المعنى مجردا دويس الخنوة الماما وتقسي منفعي السرقات الخفية وما في والظاهير ان يغير معنا بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني أحواله بحاسب الخفاء تفاضلت في الحسن والفناء فالقتبات الاقتبات أن يضمن الكلام قرآن نو حديث سيد الأنام والاقتبات عندهم ضربان محول وثابت المعاني وجائز لوزن نوتواه ثغير نزر اللفظ لا معناه التضمين والحل والعقد والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصنية فيه لنكتة أجماله وغتوفرا يسير تغيير وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف وشطر لو أدنى بإبداع عرف والعقد نظم النثر لا بالاقتبار والحل نثر النظم في القياس واشتارق الشهرات في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلميح كم تلميب في ألقاب من الفن من ذلك التوشيع والترديد ترديب نص تراو و توسعيد كالسائبون العابدون الحابدون السائحون الراجعون الساجدون تقريز و تدبيجون التشاد اضاح ائتلاف اضطراد في حاله تلويح او تخيل وفرصه تسميط وتعليل تحلي ونقل نو تخصم تجريج استقلال نو تهكم تعريض نو إلغاز ارتقاء تنزيل نو تأنيت نو إيماء حسن البيان رصف نو مراجعة حسن تخلص بلا منازع فصل فيما لا يعد كذبا وليس في الإيهام والتهكم ولا الثغالبي سوى المحرم من كاذب وفي المزاح قد لذب بحيث لا مندوحة عن الكذب خاتبة وينبغي لصاحب الكلام سأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك نوب راعة استهلال والحسن في تقلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل القطاب ومن ثمات الحسن في الختام. إردافه بمشعر السمام هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة ثم صلاة الله أولى الامد على النبي اصطفى محمد واله وصحبه الاخيار ما غرد المشتاق بالاسحار وقر ساجدا الى الاذقان يبغي وسيله الى الرحمن سمى بشهر الحجه الميمون متم نصف عاشر القرون